بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم التاقر إن كل نسر لما عليها تاقر فلينظر الإنشان من مخلق خلق من ماء جافق يخرج من بين الصرح والسرائب إنه على عاجله لقادر يوم جبل السرائب فما له من قوة ولا ناطر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصجع إنه لقوض قصر وما هو ذي الهج يكيدون كيدا وأكيد كيدا فنهد لكاثرين أنهد منذ ويدا